اختلاف في الليل والنهار وما أزل الله من السماءرزق، واختلاف في الليل والنهار وما أزل الله من السماءرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات للقوم يعقلون. 121. Tidak ayat Allah nesluha alayka bilh haqqa. 122. Fabayy hajifin badallah wa ayatihi humminun. 123. Wailun likul afpaqin atim. 124. Yasmaw ayatillahi tutla alayhim. قل لم يسمعها فبشروه بعذاب امين واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها مزوا اولا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 ولو قد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناه بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء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 الحق على عينه على سمعه وقلبه وجعل على بصريه شاوان فما يهديه من بعد الله أ تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهم وما له ذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينت ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا توبة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 وترى كل امه جافيا كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما إِنَّهُ فَوزُ الْمُبينِ وَأَمَّنَ الَّذينَ كفروا أَفَلَمْتَ كُلَّ آياتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُوَّتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُوَّتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات Hari ini mereka tidak keluar daripadanya, dan mereka tidak menguasainya. Sesungguhnya, kepada Allah kita bersujud. Rabb al-Asma wa Rabb al-Azmi.